والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أصحف الأنبياء والمرصالين وعلى آله وصحبه أجمعين وما بعد قبل شروع في المفعول له كنا قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله وليس منه وكلا منها رغدا ليس منه نحو وكلا منها رغدا أي ليس مما ينوب عن المفعول المطلق كما مضى لانه قال وقد ينوب عنه غيره وكلا منها رغدا رغدا مضى معنى انها صفه للمصدر المحذوف اكلا كلا اكلا فالمصدر المحذوف وصف بالرغد فرغدا لا تعرب نائبا عن المفعول المطلق على ما ذهب اليه المصنف رحمه الله فرغدا ليست نائبة عن المفعول المطلق وإنما اعربها حال من المصدر في المفعول او في المصدر المحذوف الضمير في المصدر المحذوف والتقدير وكل منها حال كون الاكل أي يكون منها حينما يكون أو حال ما يكون الأكل رغدا ثم قال المفعول له يقال المفعول له والمفعول لأجله, المفعول له والمفعول لأجله. قال رحمه الله والمفعول له والمفعول له معطوف على, على قوله ومنه المفعول به في قال وهو خمسه المفعول, المفعول به والمفعول له وهو المصدر المعلل لحدث شاركه وقتا وفاعلا كقمت اجلالا لك فان فقد المعلل شرطا جر بحرف الجر بحرف التعليل نحو خلق لكم و واني لتعروني لذكراك هزه وفجئت وقد نظت لنوم ثيابه انتهى كلامه رحمه الله في هذا الباب قال المفعول له اي من المفعولات المنصوبات المفعول له ويقال المفعول لاجله وهو هذا تعريف منه المصدر المعلل لحدث شاركه وقتا وفاعلا قال وهو المصدر اذا المفعول به عفوا المفعول لاجله ماذا مصدر لا غير فلا يكون الا ان مصدرا حيث انه عرف المبتدا وعرف الخبر فقال وهو المصدر وهذا دليل على الحصر فالمفعول له لا يكون الا مصدرا وهو المصدر هذا المصدر معلل معلل هو الفاعل للتعليل المعلل لماذا او لاي شيء المعلل لحدث المعلل للحدث ما هو الحدث؟ الحدث يراد به هنا الفعل أو ما يقوم مقامه، ما يقوم مقامه أو العامل في المصدر، العامل في المصدر لأن المفعول لأجله له عامل يعمل فيه هذا العامل لا شك أنه يشتمل على حدث وكما تعلمون فإن الفعل فعل يدل على زمن وحدث زمن وحدث والمصدر يدل على حدث فقط نقول ضرب ففيه زمن مضي وفيه كذلك الحدث وهو الضرب وأما الضرب الذي هو المصدر فلا يدل على زمن لا يدل على زمن معين إنما هو مجرد عن الزمن يدل على ماذا على الحدث الذي هو الضرب المصدر أو المفعول لأجله هو مصدر هذا اولا ثانيا هذا المصدر يعلل حدثا يعلل عاملا هذا العامل يشترك مع يشترك مع المصدر في ماذا في الزمن وفي الفاعل ولهذا ماذا قلت قلت المراد بالحدث هنا الفعل وما يحل محله لأن هذا الحدث يشتمل على زمن فهو ليس المصدر المطلوب الذي هو الأصل نفع إنما يراد به الفاء الفعل أو ما يقوم مقامه هذا الحدث فيه زمن فيه زمن واضح وفيه وهو حدث وله فاعل وله فاعل هذا الفعل يدل على حدث وقد اشتمل وتضمن زمنا حصل في زمن معين وله فاعل قام به المصدر هذا أو المفعول لأجله يشترك معه في الزمن وفي الفاعل الفاعل للحدث هو الفاعل للمصدر وزمن الحدث هو زمن المصدر قال المصنف قمت اجلالا لك قمت إجلالا لك قمت فعل وهو الحدث قام هو الحدث قمت هذا فعل له فاعل هو انا هو انا واضح اجلالا هو المصدر اجله اجلالا هو مصدر الفعل اجل الرباعي اجلالا هذا مصدر معلل لهذا الحدث فعلة قيامك هو ماذا؟ هو الإجلال لاحظ أن الإجلال تعليل للقيام نفهم هذا هذا معنى قبل المصنف المعلل فالإجلال تعليل علل يعلل تعليلا فالإجلال تعليل للقيام قمت اجلالا فالإجلال تعليل إذن هو مصدر المعلل معلل لمن؟ للعامل هذا للحدث للفعل الذي هو ماذا قمت هذا الشرط الاول فهو معلل للقيام الأمر الثاني أن الإجلال الذي هو المصدر هنا يشترك مع الفعل يشترك في أمرين ما هما الزمن والفاعل نرجع إلى الزمن زمن الإجلال هو زمن القيام زمن واحد. قمت الآن اجلالا الآن لك. هذا معنى الزمن واحد. واضح؟ الأمر الثاني يشتركان في الفاعل. من الذي قام بالقيام؟ هو أنا. من الذي قام بالإجلال؟ هو أنا. فهما يشتركان في الفاعل وفي ماذا؟ وفي الزمن. إذن قال هو. المصدر المعلل لحدث إذن هذا أول قيد أنه معلل ولهذا أين يظهر هذا يظهر من التسمية مفعول له لأجله قام بفعل لأجل الفعل واضح الآن فهذا المصدر حصل اجلالا لمن؟ للفعل آه عفوا آه حصل من هذا الفعل الذي قام بالفعل فهم يشتركان في الفعل يشتركان في الزمن والمصدر هذا ماذا معلل لهذا الفعل قال رحمه الله يشتركان أو, أو شاركه أي شارك المصدر الفعل أو الحدث في الزمن وشاركه في الفعل ولهذا يقولون لابد من توفر ماذا شرطين الشرط الأول أن يشاركه في الزمن أن يقعا ويحصل في زمن واحد والشرط الثاني أن يكون الفاعل واحدا أن يكون الفاعل واحدا لكل الحدثين فهذا كذلك حدثه نأتي الآن إلى مثال مصنف رحمه الله. طبعاً قمت إجراء لك فيه يعني كلام من من جانب العقيدة. مقيام للفلان أو لفلان. هذا بابه في العقيدة. لكن مثلاً مصنف رحمه كما يمثلون في القسم. كما يمثلون القسم بالباء ونحن هذا. طبعاً القسم لا يجوز إلا بالله. ويقوم في بعض حالات القسم تدخل على الله تدخل على غير الله ويمثلون لغير الله. واضح. وهذا التمثيل حيث اللغة. والا فف لا يجوز حيث الشرع العقيده لا يجوز انسان يحيف الا بالله انسان حتى في التمثيل اي يتحفظ ويوضح هذا ويبينه كيف هذا السؤال يطرح في باب العقيده في حصه العقيده هناك مسائل لا يجوز المزاح فيها حتى المزاح وبعض الناس يقسم بغير الله ومن مبن المزاح هذا لا يجوز هل يجوز الإنسان أن ينسب الله مزحة؟ لا يجوز هذا واضح؟ لكن أحيانا هناك شواهد في اللغة وشواهد فيها القسم بغير الله ربما تذكر من باب البيان ونحوه أو من باب إثبات بعض المسائل اللغوية التي تجد فيها أو شيء من هذا. قال المصنف رحمه الله فان فقد المعلل شرطا فان فقد المعالي نعم المعلل الذي هو ماذا الذي هو مفعول لاجله هو المعلل فان فقد شرطا جر بحرف التعليل جر اي لا ينصب جر دليل على ان الاصل في ماذا ليس الجر لأن الجر حالة بعد فقد الشرط، إذا فلا يكون منصوبا إلا بعد، إلا بعد توفير الشرور، وهما شرطان كما ذكرت. لماذا لم يذكر مصنّي رحمة الله ناء النص؟ حكم. لماذا لم الحكم؟ لأنه داخل في عمومي المفعولات، لأنه داخل في عمومي المفعولات. قال. باب المفاعيل المفعول منصوب ها لاحظوا المفعول منصوب وهو خمسة المفعول به والمفعول المطلب والمفعول لأجله إذا فقد ذكر الحكم في أول الباب في أول باب المفعولات فإن فقد المعلل الذي هو ماذا؟ المفعول لأجله إذا فقد شرطا من الشرطين ما هما الشرطان؟ أن يتفقا المصدر مع عامله في ماذا؟ في الفاعل وفي الزمن إن فقد شرطا لم ينصب ويجر بحرف من حروف التعليل المصنف هنا قال بحرف التعليل بحرف تعليل أو بحرف التعليل حرف تعليل ليست محصوره في اللام وإن اللام هي أشهرها اللام هي أشهرها وقد تكون هذا يكون حرف هي حرف التعليل من حروف جر تفيد التعليل منها من البقى. نعم الباء اعطينا مثالنا على الباء ما اعلم انا جر بحرف التعليل نحو خلق لكم تفضل بسبب ظلم، نعم. احسنت خلق لكم أولو تعالى خلق لكم. أين الشاهد وأين الفقد وأين المصدر؟ الكاف. كيف اللام حرف جر، ج جي اللام تعليل حرف جر. اين المصدر الكاف ليس مصدره خلق لكم ما في الارض جميعا المصنف رحمه الله يقصد ان الخلق ها. لمن خلق لكم ما في الارض جميعا هذه المخلوقات لمن لكم للخلق لعباده خلق لكم ما في الارض جميعا ها عله الخلق أو علة. لمن لمن مفعول لأجله المفعول هو خلق السماوات والارض لاجل من لاجل لكم انتم واضح الآن خالق لكم ما في الأرض جميع هذه المخلوقات لمن لأجل من لمن خلقها الله لعباده واضح الآن خالق لكم ما في الأرض فهذه المخلوقات من أجل من العباد واضح الآن هذا المفعول أو هذا عفوا هذا المعلل هذا هو المعلل وهو الكاف الكاف الدال على المخاطبين واضح الان لاحظوا الان اشترك الكاف في الزمن ها اين الفاعل الفاعل الخلق من هو الله سبحانه وتعالى الفاعل للخلق هو الله عز وجل اتفق مع الكاف هنا في الفاعل اختلف واضح الفاعل للخلق هو الله سبحانه وتعالى والفاعل ل... ل... هنا ليس ليس الله سبحانه وتعالى فلهذا جره جره الكاف هنا بماذا بالله في قوله تعالى ان انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمك سواها الايه في اخر أي ماذا قال متاعا لكم متاع ماذا نقول عنها مفعول نعم مفعول لاجله مفعول لاجله ننظر الان في خلق الله عز وجل رفع, رفع سمكها إلى آخر الآيات في خلق السماوات والأرض هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى زمن الخلق يتفقان مع مع كون الخلق متاعا للعباد فجعلها الله عز وجل متاعا ليس العباد هم الذين جعلونها متاعا انما الله عز وجل جعلها وخلقها متاعا متاعا لكم ولانعامكم مفهوم غير واضح فالفاعل واحد والزمن واحد يجعلون اصابعهم في اذانهم من السواعق حذر الموت من الذي يجعل الاصابع هما الكفار ومن الذي يحذر هما هم الكفار نفهم في اشكال في, في هذه الايه قاله في اشكال في المتعه ها في لكم ها لكن لكم هنا في هذه الايه متعلقه بخلقه اما لكم في الايه رحمه تعلق متعلقه بالمتع واضح الان فرق بينهم الان في متاعا لكم نقول لكم فقدت الشرط متاعا لكم في النازعات او في عباسات متاعا لكم هذه اللام هنا لام التعليل والكاف مفعول لاجله ليس بالمعنى العام لكنه جرى باللام لان ماذا الفاعل ليس واحد ففاعل المتاع وفاعل وهؤلاء ليس واحدا الذي جعلها متاعا هو الله سبحانه وتعالى والذي خلقها هو الله سبحانه وتعالى فنصبت المتاع هنا لان الزمن واحد والفاعل واحد ومتاع لكم او خلقها لكم هنا وخلق لكم الفاعل ليس واحدا المعلن هنا هو انتم والفاعل هو الله سبحانه وتعالى الزمن واحد لكن الفاعل ليس ليس واحدا مفهوم هذا شرطين شرطين كيف بعد اذا تعتبر حرف مجرور اسم مجرور اللام حرف جر والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور والميم لل جماعه والجار ومجروران متعلقان بخلق المعنى فقط هو يبيضح المعنى لا نعربه مفعولا لاجله مجرور إنما نقول حرف جر يسمى مجرور. نفهم الآن. إذن لا بد من اتفاق أو توفر الشرطين. فقال فإذا فقد المعلل شرطا جر بحرف التعليل نحو خلق لكم. هذا مثل اول مثل الثاني. وإني لتعروني هكذا. <سؤال> نعم هذا بيت من في مرأة القيصة وإني لتعروني لذكراك هزة ابي سخر هذلي نعم وإني لتعروني لذكراك هزة وإني لتعروني لذكراك هزة هذه اللام حرف جر قال واني لا تعروني واني لا تنتابني وينزل بي من عراه يعروه عرا يعرو واوي عرا يعرو قال واني لا تعروني اي ينزل بي هزه هزه اي رعشه كما كما العصفور كما انتفض العصفور بلله القطر نعم هذا هو البيت كما ينتفض العصفور أو انتفض العصفور بلله القطر أي أنا انتفض حينما اتذكر أتذكروكي كما يرتعد العصفور حينما ينزل عليه المطر هذا معنى البيت فتعروني أن ينزل هزه رتعشة ورعشة هزة فاعل لتعروني إني إن حرب مشمب الفعل وليا اسمها والجملة الفعلية خبرها اللام واقعة في جواب الخبر آه واقعة في الخبر لام الابتداء أو لام المزحلقة تعروا فعل مضارع مرفوع ها؟ الله أكبر ها؟ ما مرح... عرى يعرو تعرو هي نعم فعل مضارع مرفوع رفعه ضمه مقدرة مقدره من يقول <تصفيق> من الأفعال الخمسه <تصفيق> أين الألف الالف يا رجل عرى يعرو فعل مضارع الواو الان ترجع الاصل مرفوع رفعه ضمه مقدره على الواو واضح و النون للوقايه و قلت اليس من افعال خمسه لان هذه النوء قد تشتبي على البعض و النون للوقايه جاءت لوقايه الفعل من الكسر فكسرت هي والياء <تصفيق> علم بي تعروني انا انا الياء المتكلم التي يفعل به هنا هزه فاعل لذكرك اللم حرف جر وذكر اسم مجرور باللام مجرور بالكسره المقدره على الالف فمن انظر تعذره مضاف والكاف مبنيه على الكسر في محل جر اسم مجرور والجار والمجرور متعلقان بالفعل تعرب الان ها هذه هذا هذا الاعتراء الذي ياتيه ياتي الى ما سببه هو الذكرى واضح الان هو الذكرى حينما يتذكر تعروه هل الزمن واحد او لا الزمن واحد زمن الذكرى وزمن الاعتراء واحد عراه يعروه اعتراء او اعتراه يعتري اعتراء زمن واحد زمن التذكر مع زمن نزول نزول هذه الهزه به واحد اشترك في الزمن اذن طيب الفاعل لهذه هذا الاعتراض او هذا العروب ما هو هو هزه واضح الان والتذكر من قام به هل هزه لا هو الفاعل هو نفسه هو هو واني لتعروني حين اذكرك حين اذكرك من الذي يتذكر؟ هل هو الهزة؟ ليست هو الهزة إذن فاعل الذكرى هو المتكلم هو الشاعر والفاعل للاعتراف هو من؟ هو الهزة هل اشترك في الفاعل؟ لم يشترك في الفاعل ومنه لا ينصب هذا لا ينصب على انه مفعول لأجله لم يتوفر الشرط، توفر شرط واحد وهو توافق الزمن والاشتراك في الزمن واختلف الفاعل لأن الفاعل اللي الحدث الذي واتعروني ليس هو الفاعل للتذكر يختلف مفهوم هون من هو المتكلم نفسه واضح ثم قال الواو في البيت الثاني ليست منه وإنما هي العطف البيت الأول على البيت الثاني قال ومنه او و قول الشاعر وإني لا تعروني لذكراك هزة واول الشاعر فجئت وقد نظت لنوم ثيابه هذا بيت من عن نعم فجئت وقد نظت لنوم ثيابها من ابيس الاولى من المعلقه فجئت وقد نظت لنوم ثيابها وقد نظت لنوم ثيابها فجئت هو يتحدث عن نفسه وقد الوحى للحال وقد نظت أي حال نظها ثيابها ونظ ينظ بالضم من باب شد يشد ومد يمد لأنه مضاعف متعدد وقد نظت أي نزعت النظ هو نزع النزع نظت ثيابها أي نزع ثيابها لنوم من أي من أجل النوم إذا فالمفعول لأجله ما هو هو النوم في المعنى العام من أجل ماذا نظت المرأة ثيابها من أجل النوم واضح الآن من أجل النوم إذا نظت الثياب علته ماذا النوم النوم معلل لنظف الثياب النوم معلل لنظف الثياب والنوم مصدر سنعود الى لكم في ذلك المصدر فائده نسيتها ساذكرها النوم مصدر واضح الان توفى ومصدر وهو معلل الان ناتي الى الزمن هل اشترك مع او ناتي الى الفاعل اولا اشتراك الفاعل من الذي ها. الفاعل للنوم من هو هي والفعل للنضي هي إذا اشتركا في الفاعل هل اشتركا في الزمن؟ ننظر زمن نضي الثياب هل هو زمن النوم؟ لا أيها ما أسبق؟ النضي أولا فهي خففت من ثيابها ثم بعد ذلك نامت فلم يشتركا في الزمن فلا يكون مفعولا لأجله لم يتوفى فيه الشرطان وبالتالي لا ينصب على أنه مفعول لأجله هو في الحقيقة مفعول لأجله بالمعنى العام لكن بالمعنى الاصطلاحي النحوي ليس مفعولا لأجله لعدم توفر الشرطين وهما الاشتراك في الفاعل واشتراك في الزمن فهؤلاء أو فالحدث الذي هو نضت والمصدر الذي هو النوم اشترك في ماذا؟ في الفاعل ولم يشتركا في الزمن فجر بحرف الجر فجئت وقد نظت لنوم أي لأجل النوم لأجل نوم ونعرب فجئت فعل وفاعل واو حرف واو واو الحالية قد حرف تحقيق والجمله الحالية إذا كانت جملة ماضيه يشترط فيها ويجب عند الجمهور البصريين اشتراك سبوقها بماذا بقد التي تفيد تحقيق وجاء في القران ما يخالب ذلك نضد فعل ماضي ممنع الفتح والفاعل هي التاء ليس لها محل من العرب تاتين ساكنا اللام حرف جر النو من اسم مجرور باللام وجره كصدر على والجار والمجرور متعلقه بالفعل نظا ثيابا به والهاء مضاف اليه هذا يا واضح ف لم في ماذا في الفاعل نعود نعم في لكم نعود الى المثال الاول الذي ذكره المصنف نعم نعم هذا الذي اردت ان عليه الأمر الاول لابد ان يكون مصدرا كان يمكن ان يقال في, في المثال خالق لكم نقول كاف ليست مصدرا مباشره ليست مصدرا وبالتالي لا يتحدث عنها عن باقي الشروط فالاوقات المفعول هو المصدر وهذا ضمير، هذا ضمير، الكهف ضمير، وبالتالي ليس مفعولا، ليس مفعولا لأجله، ولا داعي للكلام عن اتفاقه مع الحدث في الزمن وفي وفي الفاعل يعني اشتراكهما في الزمن والفعل، كم بقي من الوقت؟ نصف ساعه ما شاء الله نعم ها هو ساعه دوختني دوختني ساعة. نعم واضح هذا يتعلق بالمفعول لاجله انفيه من القران نكمل بها ما بقي من الوقت ندخل في المفعول فيه في درس احسن اليس كذلك نعم والذين صبروا ابتغاء وجه ربي اين الشاهد اين محل الاستشهاد تقاعه منصب على المفعولية منصب على المفعولية لأجله والذين صبروا كيف أم كيف يكونوا قلبيا ها نعم لكن يذكر هذا الضابط بعض النحات خاصه في الحواشي لكن لكن مثلا في النوم هنا لا يكون قلبيا لا يكون قلبيا فذكر الضابطين يغني عن كونه قلبيا ذكر الضابطين يغني عن كونه قلبيا لانه لا يشترك لا يكون لا يشترك الفاعل لاحظ جيدا ليست وهذه لا يشترك الفاعل مع المفعول مع المفعول في الشيء الواحد الا اذا كان من افعال القلوب يعني لا يمكن يكون الضمير عائدا على الفاعل والمفعول معا الا في بعض الافعال كتقول اراني لا يمكن ان تقول ضربني على انك انت الفاعل وانت المفعول لا يتحقق هذا ابدا وهنا المفعول لاجله هو مفعول لاحظ انه مفعول والفاعل للحدث له فاعل واحد وله عده مفعولات مفعول به المفعول لاجله يمكن ان يجتمع الجميع هنا تقول آكل زيد تفاحة بغية للشفاء يوم الخميس يعني تأتي بجميع المفاعل ولو فاعل واحد يتحقق أن يكون الفاعل والمفعول واحدا إلا في هذه الأفعال أراني أراني أعصر خمرة أراني من الفاعل أنا من المفعول أنا هل هنا أين هذا هذا يتحقق في افعال القلوب وبالتالي لا يتحقق ها... اشتراك المفعول مع الفاعل الا في افعال القلوب هنا المفعول لاجله يشترك مع الحدث في ماذا في الفاعل و يتحقق هذا في افعال القلوب فقط لا يمكن ان يكون الفاعل للنوم هو الفاعل لكذا في زمن واحد لا يمكن هذا وبالتالي يستغني عنه بعض كثير من النحات في هذا يعني لا يتحقق الشرطان إلا في هذا بدون ان نذكر هذا نذكر هذا القيد ودائما في القواعد والضوابط الافضل ان يقتصر على ما على ما يكفي لا داعي لك لتكثير القواعد والضوابط التي لا تغني يعني إذا كان غيرها يغني عنها فلا داعي لذكرها، وهذا شأن المحدثين المعاصرين، فإنهم يكثرون من القواعد الضوابط. لاحظوا مثلا في مسوغات ابتداء بالفعل بالنكره. المتقدمون يذكرون هذه المسوغات، المتأخرون أوصلوها إلى ثلاثين إلى أربعين إلى أكثر من ذلك. الآن هل لطالب العلم مثلا أن يحفظ أربعين مسوّغا ولو تتبعت كلام العرب لوجدت لو اكثر أكثر من هذا وبالتالي ذكر هذه المتقدمون المتقدمون يكتفون بماذا بضابط الفائدة ضابط عام ضابط الفائدة يقول لك متى ها. ولا يجوز لابتداء بالنكرة ما لم تفد هذا ضابط ما لم تفد كعند زيد النمير. فذكر ضابط ما لا يفاد هل الضابط يكون في النفي يكون في النهي يكون في التخصيص في الوصف يكون في امور كثيره يكون في الدعاء يكون فيما في التي ف او ف هؤلاء المثال الواحد ربما يكون فيه ضابط يختلف في ضابط لا بد ان تسبق بنفي ان تسبق بنفي ان تكون منصوبه ان تكون كذا ان تكون مضافه ان تكون كذا ثم وهذا صعب هذا كذلك يكفي في هذان الشرطان يكفي هذان شرطان الله اعلى وعده امثله النواس الاعراب والذين صبروا الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل يا الهي اين الفعل نعم صبروا صبروا أمم أحسن صبروا في علمون ماضين مبنين على الضم والواو فاعل سيرة الموصول لمحلا من العرب مفعول لأجله منصوب إبتغاء مفعول لأجله منصوب لاحظ أن الفاعل لإبتغاء من هم الذين صبروا هم الواو الواو نفسه والذين صبروا هم هؤلاء المؤمنون الصبر والابتغاء والزمن واحد فزمن ابتغاء وجه الله هو نفسه زمن الصبر فلان الاخلاص كان مقارنا للعمل ولو لم يكن مقارن العمل لما نالوا هذا الاجر لاحظ الان فالزمن واحد والفاعل والفاعل واحد فاشتركا في الزمن والفاعل فكان مفعولا لاجله ابتغاء وهو مضاف وجه مضاف اليه اين الخبر الجمله ستاتي في لا سببوا صله الموصول لا محل من الاعراب لابد من اكمال الايه تجد الخبر واضح مثال اخر ها هو الذين ينفقون اموالهم رئاء الناس هذه عكس الاولى في المعنى ومثلها في الاعراب والذين الذين ينفقون فعل المفاعل أموالهم مفعول به رئاء رئاء مفعول لأجله الفاعل للرياء هم الذين ينفقون والفاعل للإنفاق هم الذين ينفقون فنفسه فهو مفعول لأجله كذلك اصل كل واحد يحضر مثاله. نعم، والنخلة باسقات لها طلع نظيد رزقا للعباد، هي. لكنها متعلقة بما قبل النخل، فهات ما قبل النخل. هي. ايه خاف سوره خاف لان النخل مفعول لنعرف زمن الرزق وفاعل الرزق واضح مع ما قبلها طويل الآيات لعلاقته حياة نعم ما في الأرض جميعا توكيد هم النعمة توكيد معنوي خلق لكم ما في الأرض جميعا أي كله كله مخلوق لله سبحانه خلق لكم ما في الأرض الف مفعول به هو ما هو ما ما خلق لكم لكم جارونه تعليقا بخلق. ما اسم وصول مبني على السكون في محل نص مفعول به في حرف جر الأرض اسم مجرور بما يسمى جرور بفي وأجره بفصة الظاهرة على آخرين ما في الأرض خلق لكم ما في الأرض نعم نعم ما نفع به لكن صلته أين هي واضح كيف لا نقول الجاء نعم نعم متعلقان كيف لمحظوظ نعم الذي يحذف هو هنا الفعل يقدر الفعل ما ما استقر في الأرض جميعا نعم ما استقر في الأرض هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا و جميعا توكيد معنوي نفعل به لا درسنا توكيد معنوي الالفاظ الفاظ توكيد معن نفسه وجميعا كلهم زين ولا تقتلوا أولادكم خاشية إملاء، ولا تقتلوا أولادكم من إملاء. آيات. لا. نعم. لا ولا ت ولا تقتلوا أولادكم خشيه إملاء. هذه آية الأنعام أو هاه. الإسراء والأنعام من إملاء. نحن نرزقكم وإياهم. في الإسرائيل سنرزقهم وإياكم لا تقتلوا لا ناهية تقتلوا فعل مضارع مجزوم وجزمه حدفنه الواو فاعل اولادكم مفعول به هو مضاف وكيف مضاف إليه خشية مفعول لاجله الفاعل القاتل من أنتم والفاعل الخشية أنتم خشيه الاملاق أنتم الفاعل واحد والزمن واحد زمن القتل والخشية واحد واضح فهو مفعول لأجله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق من إملاق الإعراب نفسه من حرف جر زائد حرف جر زائد إملاق اسم المجرور بمن وجره ها عفوا نعم احسنت من حرف جر زائد واملاق مفعول لاجله منصوب ونصبه الفتحه المقدره منع من ظهور يشتغل المحل بحركه حرف جر الزائد والتقدير املاقا املق املاقا منصوب وهذه حرزت توافي الشروط فالمسبوق بنهي او نفي ودخلت على نكره واصل النكره ان ما انها منصوب توفرت فيها الشروط الثلاثه فهي حرف جرين ما هذا زائد ثالث تكون الا على النكرات لكن لماذا هناك قال خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم في الانعام قال من املاق نحن نرزقكم واياكم مم. كذلك لاحظوا في الايه الاولى الله عز وجل يقول ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم فماذا سبب ضمير الخطاب نحن نرزقكم واياهم فهنا الفقر متحقق والقتل من اجل الفقر المتحقق من إملاقه بسبب الإملاق الحاصل ولهذا قدم الضمير في الرزق لأنتم لأن, لأن الإملاق قد تحقق فيكم فقال نحن نرزقكم وإياهم واضح الآن فالفقر متحقق والرزق لمن يكون؟ لهؤلاء قبل people, في their children, there is another لم يحصل بعد It is ولهذا possible after that. It is not possible. Therefore, what is that? The reward of the children. Because he is the burden of them. So Allah Almighty said, "...we are وهم reward of them, وهذا this is the foundation of the Holy Quran. Almighty God and His name is God